وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة, ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار <تصفيق> باريزان وخوة جيشنا قيشتنا درسي هجدهمين لشرح كتابي الواجبات المتحتمات واتا أو واجباني أو أركاني كحتمين بزانريت واجب لسرهم بياوي مسلمان وآفريتي كمسلمان شار زابيت بخوينيت كتي في سيرة السديتي واجب للسردي بطيبتي لبواري بيرباور تا شارزبل اينكي لا درس بردو لقلبا سي بعنوان الشرك ثلاثة انواع شرك اكبر والشرك اصغر والشرك الخفي لا درس فيشين باسي شركي غور مانكر شرح مانكر رو دلو مانكر دواء امر بيالبتي فايبرودغار دچينا باسي دو جوريتر لجوركان شرك كشركي بوتوكو شركي شاراوي ما مصار ما اخوي اللي بدا فهميت النوع الثاني من انواع الشرك شرك اصغر جوري دوم لجوركان هاو باش بالرياضان بخوي تاكوتنه شركي بوتوك هاو باش بالرياضاني وهو الرياء او ايش كردنو الرياء كردن والدليل قوله تعالى بلغشمان لسلاوي كوارياي كردن جوري كلا جورا كاني شركي بچوك او ايات بيروزي خوای تعالى كلا سوره كهف اخر الاخوه دفرميت فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا هركس هيواي وایا بغابه خزمه خوای فرزگار بغابه لقاي خوای تعالى با عملي صالح بكات ثلاثة سنة في أغامر الله صلى الله عليه وسلم وَلَا يُشِلِق بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا لَعِبَادَةِ كِرْنِي بُخَوَيْهِ تَعَالَى هذا ما يقول محمد كوري عبدالوهاب أو زانا برزا رحمة الله تعالى كاتبات الشركي شركي بوئ ست يبغي نشار ازا من لجور كار شرك شركي بچوك بوي نام نراو بشريكي بچوك لا اس شركي جورا بيو در شركي بچوك لبرسن وكال كو تس جوازيك يكم شركي بچوك لروي تاوانكيو لا شركي جورا بچوك تر خوارتلا جو رك لتنديدو جو رك لتشريكي تي انك تجديدو تشريقي جورا دوهم او كسي شركي بچوكي دې بيه هميشه او ابدي لجهل نمينه توه هتا هتا يوك شيكي جورا اما شرئي راجحه هر سندزان اختلاف دې هيا سيم شرجي بچوک همكردو كان پچل نا كهته وا همكردو كان بتال نا كهته وا به بيساوي نه شرجي جورا شرکی گوره، هاو باش برداشتنی گوره، هر کسی تی بیه، هر چی عمل صالحی همی باطله بیتوه، همی پوچله بیت، اگر عمری صد صالبی و همچینیه، عیب از صرف کدی بیت. اما شرکی بچوب نخیر، آو عمل باطل که، کاو شرکی تیان، آو عملی تیان، آو کاری تیان. جوره چی در فرقی مستحق بعذابی خوا، بجهنم، اگر بالشتیت. ولكن هناك اشياء اخرى في المنطقه التي تتمكن من المنطقه خلاف تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه الله وسلم من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي جوان من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي لتاوانو خراب ده نه گذاشتنی جوره، بس بزنن لتاوانه جوره کن جورت را، و اتلاف یا و کشتن او، لما یخوارد نو او لداين پیسی لدروکردن لربا خواردن جورت را، يعني لتاوانه جورت را لخوار شرکی جوره وی، آواز خواب ما پر تا هند جهال علم هک لتاوانه ابن تیمی رحمتی خوایل بیه، بوچون انوایه هرکسیک باو شرکی او بمیرد. اگر تو بیایی نکتی بیاد دچیت جهنم و دویب سودیت. هندی که داره فرمون، آبی هر بسودیت بالامدرج آسیت. آو خلافشیه. توی داره الله لا يغفر ایوشه لقبی. خواهی گوره نابودی. اگر شایدی با قرار بدیت. شرکی بچو که مادام شرکه نابی شرکه، آبی هر بسودی و خواهوند لجهنم بهم یشی امین یا خودنا؟ آو موضوع اختلافی بين علماء رأی راجح در آشیتو. اما ما مسافر می‌ل سرتای باسکا شرکی بچوک و کو ریای کردند. آو نمونه یک ل نمونه کان. شرکی بچوک. آو دانیانی زوره. نمونه یک ل نمونه کانی شرکی بچوک ریای کردنو. پیش‌جا بیکردن انسانی عمل و عبادت بکه. بوی خلق بی بین مذهب ثنا بکن. باشه که باسی بکن. ما باسی مذهب ثنا و شهورتا. پیغمبر ما صلّى الله عليه وسلم سلم ال حدیثه گفتمید. توکو امام احمد دیارت و غیری آو دفنون. في غمار فرميتي صلاة والسلام يا أخوة سلبية إن أخو فما أخاف عليكم الشرك الأصغر أويك أرسم لتنظر زور, زور ترسم هي لسردان شركي بتشوك قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله فمن شركي بتشوك هاوبشبر يا أرداني بتشوك شيء رسول خدا بمن في ناسبك وبمن بيانك قال الرياء رئائك كذن بيشتري كذن كسر عمل بكذن عبادت بكاد شاكبك بوي خظمك هي بكاد بيبينن حول ذا بويك خلق باسي بكاد بشورت باكردن يقول الله تعالى يوم القيامه اذا جاز الناس باعمالهم خوي رب العالمين للروجد اي كاتيك فاداشتي بندكن داتاوا بوريا بازانه اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ای اوکسانه که ایشتان کرد و عملتان کرد و بریایی بروند ولی اوکسانه که لذیع داری بریایی تن لبرند دکر بزن پاداش تن دستگوی لاین بچن بله اوکسانه که لذیع دار پیش شاید تن باید نکرد ریات تن لبرند دکر بزن پاداش تن دستگوی لاین نیه نپاداشش نیه چون که لوی خواهند محتاج خواهد تعلن بو مارون بو لمن فرمودی پیغمبر خواه صل الله شركي بوصوك بيغما كذوري كي باس كرد ريايا فرسا وا الاصحاب كان كسادات اوليان سند برزخ و شويستن سند علم تقوينه بو بيغما اي فرمو اثر سمهتان كتوشي او دردبن ايا ايمه زياتر نابي بپاروشو بهال بين خوبان بپارزين لو جوره شركه ك رياي كردنا عبادت كردن بو اي خلق ماجح سلاما بك لدنيا فهذا الشيخ والبقرين بار والله تبا زور بترسين نكتو شريعيبين عملكم وطالبتوه ابن خزيميل صحيح حقيبه من دجرتوه لمحمود كوري لبيت رزايخ وانا فرميه بيغنبري اخواته الله عليه وسلم رجعين أيها الناس إياكم شركة السرائر أي خركنا ورياتا أكموا أقدارتا لكم لشركة السرائر شركة نهيني قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر اي رسولي خذا شرك السرائر سيا بمن بيانك بمن تعريفك قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته فيا يواه هلصب ونشردن نوجي اراضينه توا بخشوع اداء اثات هيبته هيكل واجيني فيا جزول بخشوع بها لما يرى من نظر الرجل اليه فذلك شرك السرائر که تی ابین پیام الوالدی قدی ادا و تماشه اکات، اتنه جریجوان به بجانی اداکات، سجودی دریجکات و رکوعی دریجکات و زور با و دوستی، خوی لارو لنجکات لنجیجی که آنما ازان پیام سیرکه، با یک پیام بر نپیام که جوشوند چاکه، با یک متحیب قبل ولای پیام نمزمجد بینی، زود پیام یخوان نزب و ولای حزن زین جریب وابو خلم متحیب که، اول حز پیاکردن نبودنیا ریایی، بعدا اشتدوار نگر سانیجکات. بل كوبو ببربره سرته خاصه المملكه نجاربونيوجا من مونيكا روجو قتل البيت حذكرين به قران خندين به هر عملي بكتمه بسد في التاريخ الخيبي مدح بك توشجد بيته زي ما مسكف ال100 الرياء ينفي غمر في ما بس رياء المسلمانه رياء منافق رياء مسلمان او مسلمانه كذيبين خماني جارنا ذلك الهند إلى عبادة كان يبي رياي دكات هم جاروانيه هند جار ليس قومي أدردام جورية أما الرجاج منافق هل الأصل دينه ريا هي أصلا لسرتادة كبروا الله قديم مسلمان لهمو عبادة كان ينية كان ده وهذا دام مسلم كبيش شاعر يا اجيت شاعر مسلمان أما لا دولا وأصلا باوري بإسلام هنية باوري بشاععي دين بأول ما شقدين بيقوموا لخواهنيا. بلم لولاة الإسلام دشيت. يعني اللي جرّكو لولاة أجي كأو خلقهمي مصميلاً على جر خوم. وقت أوان نرّز يعني خوم دارخن مصميلاً. زرّدكم. ناتوا لهم بجيم. نارات نارات نأ منافقه. ده و اما الشرك الاصغر شركي بمسوك كم <تصفيق> انسان بدوام رياب از بيت والتصنع للخلق انسان اي شبكه ما بس يخلق بيت ما بس يبن كان بيت انت بعدها دنيا بدنا وا ما بس اويكوا خلق بعدها بدها بغير الله شو ندخارن بغير او شركي بمسوكه تسكاليه شو بس لي يان بسرد عاكي، يان قال لي بسر فلان كز، يان قال بشرفي، يان بطلاقي، يان بناموسي، هرس شو إنك خو الله أو بيوتره تريش الشرك، شركي أصغر، شركي بتشوف، أجرنياته وعقيدته وابيع، أو كذكى تقولي بيو خشيشي مبارك وثاقا، يان رزدارا، يان توانا يزيان وقازنجية أو شركك شركي جوريسون كعقيدتك قلبك، أبي ورياب يسون خوادل بغيري خوا، شركي خلا فيربوه، هالقصة كذا بس هدوبان. ببرادي بالله اله الله بينا والله دمن في الربوا والله دمز في الربي براسي دوسي جريته كداي بس اما حلوا علي هروالي صال دزمان دمن ابريتوا او تو جاي براسي, برأسي برخنا وقول الرجل يا كثير لا شرك كان تشريكي بتوكا ما شاء الله خو سريتو بزيابية. أقول لي يا قصانك خاو تو. أول أول الزبائن عرفي عربي عطفة أو عطفة خرابها لجل غيري تعالى على مخلوق دابني. مثل كوديجو معنى جيند. يا أمبري أما للخاو تو بمحد. للخاو تو بزياد بيعيد مانية. للسائق خاو سائق سريتو بزياب بيعيد مانية. يا ناري بخوا من بخوا بتو بتو ببنم. هذا خلنا بيوه بخوا جانم بخوا بتويا. جانم بخوا مع شكلنا.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 بكره هند جاري لو اللي بخو يجي وقد يكون هذا شركا اكبر بحسب قائله ومقصده الذي هند جاريش ابي بشيركي جورا بجوري نيتي <تصفيق> بويه مامستا فرموي ام شركي بچوکا ياخذ شريعه اسلام بويه اميدانا وبشركي بچوخ شي دي گورنيا لبرتن هو يك كم بي جركي وقائلتي ما بستي بد او نبو او مخلوقا باد رزخوا بس بدم يهاتوا بويه شركي گورني بچوکا اگر عقيدي و بچي اما تشي بس الشرك اللفظيه بدم يهاتوا اسلام حكم بدانا وبشركي بچوخ شيكي بس وزرزرهيه دري او عقيدي هني كوارض دهم تونك التنديد والتشريع كامل تنيا جورا إلى جورا كان مصارح ما مصرح خوالي بيه أو آيات سوره كهفي كردوا بدليل وبالجة لسرش اللي كبوشوا فرموا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليا إنما إلهو إله واحد ده فرمي خوات على أي محمد صلى الله عليه وسلم تو راب جينا بفرمو من منشوكوا إيوه بشر وبندم بشر واتى نوي, نوي, نوى آدم أم أو يبشر بي بشر نوى آدمه أو ي نوى آدم بيأصله خالو قرقله كسانك كأيام بيقمر نور بوا لاشيء نور بسيبلي نبوا كتوكل جري كدرس بدأ هواء رجلا يا روي درس بوي بدرس ليو درجته أو دي, دي عي خرافك أنا كخوا فرمي إيه من نور من ما بتنارت بس ما بست يوي بياءك من نارت رسول خدأي بهوي او قرانه ولتاريخ جرت اندكا بو روشناي بس ايوا نجبري والله النورا سيبرين ابو في غمر جستونا بس جستنا جا ودينا درشو او صادي انسانيه او زور ارواح الدروان ملائكه واه انسانانيه جعفر من من بشر مكو ايوا يوحه الي جاوا زمن لغ ايوا يكم وحي ب ودي كبون في غمر کابوم پیغهمل خواش هاندي صفات هي خوا خلات انده کا تايبته بهمن بو ايونيه وکو بو مه له چوار خيزن زاتره مبيت قوه دو زلم هي هتا ته فرشو بروجوبم له پشتو اتام بينم سکا دي كريمه پیغهمل خو کافر ابي بس سکا دي كريمه كه سيدي کافر نابيت رزبيغهمل خو و نه گورييا امر زكيدي نگ بي بي پرسي وسو زي بوريت يان به دره دره سودي عايا بي بارتن علي گدو زيتا وا بلا والله في غماري من دوزي ما ما تيجي في غماري إخوائي صلى الله عليه وسلم تا خوي لحيات أبو خوي لحيات أبو يك أصحابنا تن بتسمنون على هذي ماسكن يك أصحابنا أبوه بلى والله أبو رش المباركة أبو سر بكر وعمر بن من على ماسكن إشتوانكوا أصحابك اصحابك أصحابك أن أولياء إخوته تعالا بون خو شويس في غمار بون كسي لولا خالقی حالا خالقینی پی. خالقی ساده، خالق فقیره. خالقشینی که خوشی زیبوب پیغمبریه. مسلمانه. و از نیش ساقه کرد. بلامن پیان دریم. او کتن نعل دوزیده توی. ین چی نازنم؟ نعل، لسقاد، چی نازی؟ آی بود چی بق خالق نی بیب شاید دریم. و الله ادم نخالق جای بیقودیده، قودیده. خلوقم چی دخالت قودیده؟ ام دریت چیه؟ داریم زیبادو خالق اسلام رئیزوب پیغمبر دانوا. کوئ عبده، بنده، رسولی خواه. بیکی بق اله بيكي بمعبود هاوارف يبقي سجدي ببري او كذب اله ككذب اله كافر بالاسلام دلتي اخو منفرزه جعفر مين بلمن بشر موكو ايوا دايكو باكو مبوا من دالم ابو كشكانم بتيمان زوام ابوها خوم غزوري خلبم غزور مبوا اخوار اخوتهم اجيام أول مرد كرت او مردم وفاتي قلت هو صفه انسان واتمنى الرب من الههم أو هره ميحق إخوة إلهية وبيت فمن كان يرجو لقاء ربه هركس هواي واي بقى بلقاء إخوة لقاء إخوة ابن تيميو غير أو أنت فرمون واتا هركس في إخوة شاء بقى تخزبت إخوة و بچاو إخوة, إخوة ببينيت أو بإيماندار إيمانداراً لرش قيامة إخوة بينين لابهشت خواة بينين هركس هواي واي خوة تعالى ببيني و بقى بخزبت إخوة بإيمانداري و بباكيتي بأ فليعمل عملا صالحا با عمل بكره عمل صالح ايمان سفيان الثوري فرميه عملي صالح لاساس السنيد بيد بيدعيت هنا بيد ان يكون الصوابا عملك لاساس السنيد بيغمر اخوابيه بو الشواذبه كي اسلام الدرازيه نقبك كيف خد بالراس و عمله هرهربغي واللي والله هشي كي خابي مهم خد الهكي لا إسلام ديني كي منظمة منظوم ركبيكه هما يديرك تجيبكم تجيناكم نقبك كيفقوم تشي فهمي دروس بيد يا كم بعمل يكون لك ان يكون لك ان ولا يشرك ان ربه لك ان يكون لك ان يكون رياي ان يكون رياي ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ان يكون لك ان يكون لك ان ز خوشی است، باسکان زور دوردیژن درباره ریا باسکین ایمان نتوانیمی باسکین، برای کاتکامه برلاتهاب نرواد. درباره ریا امامی ابن رازن بی حبّری رحمتی خوای بی کتابی جامع العلوم و رحمت د فرمی و علم و علم آن اقسام. شاق بزانا عمل کردنو کار کردن بو غیری خوای لسان زن جوری که تن جور و فتارة يكون الرياء محظا جاري وهي عمل وهي بأشكرا ريائيا إنسان يهمو أعمالها برياء كحال المنافقين هكو بيادورو كان خواف الميو إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا منافق كان أقول هستن بونيوش هستن بونيوش كدن زور بسستي وتمريها لصن كونك الشوق يعني عبادة نية وضل يعني قيامة نية زور يراون الناس ريائدكا ريابازا ولا يذكرون الله الا قليلا يا اخوانا كم يكرميت او كما معلومه الرياء بالزمن في الشاخوكي كان اما سوره النساء اي صدق الهدوء وتارى يكون العمل لله ويشارك الرياء جاري واهله السنه هذا تعملها الاخويا عباده قد اخويا بس الرياء تكرميت لا سترتها زين وجكيت قران اخونيت ذكر اخوي تعالى كي بخوها لا أثناء لكات تاتي عملك رياده بنيت. فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه اجل السرطاء عملك. دس جبير بالرياء أو بالغكان هرهم افرمون أو إنسان عمله بطال. فإن خالط نية الجهاد مثلا غير الرياء أما كسر جنقاور تبغزاو وجهاد أقل غير الرياء تشي, تشي حظوظ دنيا بو. الرياء نبو أقل والله أم جهادكم أجل أجل, أجل غريمهم جسكيه، شئهم جسكيه الدنيا أو أجري جهاده كمكعتوا، شوكي خوي للنتيجة غزاء غريمته، أما تقول أويس تي كربيل السرطان ده أجريه كمكعتوا، بطاري ناك ابن عثيمين رحمه الله تعالى بيدفع المية عمل كاترياتي عملي كي يدوجوره، عمل واهي أولكى بآخره وفي وسطه. وكنيوش عمل يواجه أو ولاقي بآخره فيوسنية وقصدقة توجد كسرة إنها الساعة نيوش نمر قعتها الله وقبل نيوش دابست كم ودوام سام هيتعبكني بقى لا شوار ركعتوش ريابو أو أو ما دم لا يشتغلون هم يبغى تعالوا نجها أما صدق قوانية فيايك ده هزنياري هي أيه أم ده بخير نيدي بخوياه نخدي كيدي بينجذيدي كا بخير بريعي أوهيا كم قبول بو أوهيا كم قبولنا بو هبو جهاز علاقه باتو 10000 دانه بيد نيوي بباكي روي نيو روج أو قبوله اوي أو أما اما ياخذ الروج تبر للسلطه فرشاغي بروج حتى من راعب النيه العزل ودواتوش الريابي وهم يشتا كاتانه بوا توتشوش الريابي بيد باشا محمد النوع الثالث من انواع الشركي جوري سيم لجوركان او جوري دوما من توافق او كردوان كما مصاودي شركي او لفض الشركان جوري السيمن كان شرك شرك الخفي شرك شاراوه والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم بلقشما لسرأوك شرك النهيني شرك شاراوه يا او فرمدي في غمر اخوة يا صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة اخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل شرک لناو آم امت های شارا و ميروليك رش لبان برده کیلو رش لش وی ميروليك رش برد خوش ایناشون پاکی برده کیلو س برده گذب ربا من گفتم رنگی پیدا می کند حال بود باس برده کیلو سی جارنیربانی برده کی رش شون پاکی لبآن برده کی رشیلو سی لش شندن شارو نادية أنا شركي آه هاي نو ما تكم، فنا قرين بخوا، والله كم كزيت بردواء برد دواء مجر إنسان دم بذكر بيه، شو إنك قرص غمر كفارتي بدانوا، وكفارته قوله كفارتي أو شرك أم دعائك إلى أو يبرئي اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء أو أنا أعلم، خدا من فنا قرين بتو، أجر الشريك دبوا قرار بده موبزعم، هل زور الشريك بيت؟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 شن ام حديثاتها بي علم وا التفصيل كان واشرحي كان والدي شون اجي عبد الله كر عبازا فر قولي اوك بريه والله وحياتك يا فلان, فلان, فلان لولا هذا اللصوص والله قد زمان زمان ولولا البط في الدار لأتاد اللصوص والله قر قازك الحوش نبأ هذا هذا جرمان يعني قاز هو دائما بخبرك وقرقيره ذي لازم على خبر تسري حياة بعد إن جل الله قر قازك هذا باء دزمان يخورد نار يخيار ابن عالمين أو قاصيب مستخدك ذبو خوات على أسباب وما ذنبه خوات عارسني خوات لبيرني خصب قازك هذا وقول الرجل صاحبه كسيتربها وركب لي ما شاء الله وشئته أرأي بسين بالسفرات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 بس أنا حسن نعلم بحسن آخر عاشداج إمان داران حديث من موجراته وحكم مرفوعه تفرمي الشرك أخفى من دبيب النملة لأن على صفات في الليلة الظلماء الشرك الشاراوة لا لاشمبين مير الرشل لا شوية تاريك لبان برد لا شابه و أدناه كما كأمية أجوب أن تحب على شيء من الجور اگر ظلم بیا خوش بیت شرکتیه. هر کسیکه ظلم بیا خوش بود، تعادلی بیا خوش بود لذلاوا، او جوریکنه شرکتیه. وان او تو بغض علی من العدل هر کاتک عدله کوداد ترویج بیه، پیش خوش نبرق لیبو جوریکنه شرکتیه. اگر حقت بینی پیش خوش بود، او تو پیا ویساتی. اما اگر عدله حقت بینی پیش نخوش بود، جور لوتیه. أجل زول مستمد بيدوب يتخوّجبو أو جولو شغديا. ده الدين وإلا الحب في الله والبغض في الله. تخوادين. لو زاد شديا. إلا خوش يصيبو خاو. الرقبون بخويت على. ده أكمل خويت قوم هلا بن. كان. من خوّجية. يعفو لا خو من من زياتل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أجمعين.